سليات سليات سليات سليات يا طي مولع الذيه يا ابو القمر انا كل يوم كوي يا مولع الذيه يا ابو Selling <S3élan> it, I sell it With the يا ارمى اشتبى العين و العتبيا يا لطلع. يا اشتبى العين و يا من قيودي طهر ابدا لا تسالوني بانا تتولي jaat kaapoli men qoyotifa'ani home. Oh. iman <Sessizik> <Sessizik> ¿no? <tose> master Jalpiehan masihumman Jalpeže20 yılna Tertá eru。Jalpeickeran 16 I'll yeah, yeah. yeah. ايه نحن غير التاسقره وبهانا يوقفوا لا نحن غير التاسقوا ايوه وبهانا يوقفوا <تصفيق> عنا حساب ليتني القضعة اللي اشرى ونحرى انا بالروح اليدجية داستي الخير على صدره هانا من اشرى وقسلاله وهل نسب محادي نكره الباركة رمنا وفعنا هو عدل اظهرنا ترى هو عدل اظهرنا نحن خير الناس ترى وبها hay abadan abadan la ما شاء الله اي انا عرفي الجول تعرفك صاحبي القرصة القضيعة صاحبي القرصة القضيعة ايه بكربلة عرشة بشيك ورفعتك فرصة القضيعة ما ونبلايا الشريعة الشريعة هم من آل لانك افتوجل احتال هم عارون من آل هوا افتوجل احتال من la ma hyoni ana khad jad urfuni ala يا بنو القاصي يا سيدي وجلع عال غاية علي من دان في جواره ولي على السجاد هو لي على السجاد هو صاحب لي على السجاد والطيور دي alfo de alfo haba dal abadan ta stalo ala bala mere اشهد كلها الماضي. اشهد أشفتول كلها الماضي. اشهد كيف لي قادمه البيت في شعر ترحاوها ايه ريت ما ولا يشوفي يزيد هسري وادخلي بصوري الظلالة او ينسي ويد او O bebe ahar kho o tabelah yaa wa rabbi